الصيد الأولى بعنوان القلب صافي يقول القلب صافي والنوايا سليمة والشاطر اللي يعتلي بين شطار وليصار وقتي بين غل ونميمة بفرق الغنمام بياته وذكار يلا روحي بالشعر مستهيمة من دون حزب وغطرسة قوم وانصار يا غير نفس تعتلي بل حشيمة تزرع بذور الخير في شف الأثمار واليوم شلت بالفكر مستقيمة كل السبب منه غداع الوطن عار نصيحتي لأهل العقول الفهيمة اللي يسير فكرها كل سيار الدين يسر الدين يسر ولا بغيتو نعيمه حرتو ولكن صافي القلب ما حار رحتو وجيتو بس مو السقيمة وكل على ليله عصبه وبوار من غير والي ما جوز الغنيمة الدين واضح لا تحجج بلعذار من غير والي ما جوز الغنيمة الدين واضح لتحجج بلعذار كيف التعاون والنصر بالهزيمة وكيف التوحد والقبايل على ثار تحنيط فكري للعصور القديمة والعصر روح بين صوره وتذكار تحنيط فكري للعصور القديمة والعصر روح بين صوره وتذكار وسلامنا بالعز ربي يديمه للغد صامد والحضارات تنهار يله عبدك ثبتت هالعزيمة ثابت على الأركان ما ضاع واحتار وسياسة التكفير أكبر جريمة من دون وجهة حق بل كيف تختار لتبيع نفسك لا تبيع نفسك للحياة الوخيمة اخمد ترى البركان بل حق ما ثار لتاخذك نفسك بظلمة ظليمه تحسب من اللي خان فدار غدار ويناشر التحريض ليه الذميمة الملك لله ومالك الملك قدار هامات تسقط والشكر للعظيمة اللي بدون أعذار وتعيش بأعذار كل ينقي بالضحايا خصيمه تفجير نفس وموت شبان وصغار والبنت تصبح في ثواني يتيمه والجار يرثي بالعزاوي على الجار والقدس يرقب من الإغاثات غيمه والغيم شحب رشته غصب وجبار هامات تسقط والشكر للعظيمه اللي بدون أعذار وتعيش بأعذار كل ينقي بالضحايا خصيمه تفجير نفسه موت شبان وصغار والبنت تصبح في ثواني يتيمه والجار يرثي بل عزاوي على الجار والقدس يرقب من الأغاثات غيمه والغيم شحب رشته غصب وجبار ويا كم بيت تكشفون الحريم ويا كم حرب خلفت هجر وضرار وخطوط جيش بل عدو مستقيمه والصدق عو يا ليت معنت منظر وخطوط جيش بالعدو مستقيمه والصدق عويا ليتمع عند بنظار يغصب عليك الكاس مشروب ظيمه والظيم في داري ونعيش بحصار حكم التنازع ما يقوي زعيمها الشور طاعة وطايع الشور أمارة بيع موطن والعدو لك يسيمه واشهر قروش البيع يا هيه دولار هذا وتمت بالنوايا السليمة هالقول واضح ما تبيحت الاسرار وانتي بدونك ما نقدر بقيمها هالدار ثم الدار يا بايع الدار الدار ثم الدار يا بايع الدار